بوك تو أربعين وشتايم اثنان واربعون اثنان واربعون سيور باعير زيارة المدينة زيارة المدينة أئم أشوك باتوح بمي رجون هل يفتتح السوق أيعمل أحد هل فتتح السوق أيعمل أحد أيم هييدوح ب هل فتتح المرض أيعمل الاثنين هل يفتتح المرض أيعمل اثين أيم أتخة بتوح ب ش هل يفته المرض؟ أي ممثلاء هل فتتح المرض أيام ثلاثة أيمجان حطتوخ بمي غذئي هل تفتح حديقة الحيوان أيعمل الأربعة هل تفتتح حديقة الحيوان أيعمل الأربعة أيم أموزيونوح بمي ي المتحف اعمل الخيس هل فت المتحف أيعمل الخيس أيم اجليا بماشي هل يفتح الجالري أيعمل الجة هل فت الجالري أيعمل الج ملةلم هل يسمح بالصير؟ هل سمح بالتصوير عئم أكنيسا بتشوم؟ هل ينبغي دف رسسم دخول؟ هل يجب دفع رسسم دخول؟ كماله حكنية؟ كم يكلف سم الدخول؟ كم يكللف رسسم الدخول شهحة زط؟ هل يوجد تخفييد للمشات هل يوجد تخفيد للمجمات يشه نليديم هل يوجد تخفيد للأطفال هل يوجد تخفيد للأطفال يشه للستنتم هل يوجد تخفيض للطلبة هل يوجد تخيد؟ للط لما مشش حبان ح ما المبن ما المبن م نفنا حبانكم عمر هذا المبنكم عمر هذا المبن ب ح؟ من بنا هذا المبن من بنا هذا المبن أن متين بغكتغة أنا مهم بالهندسة المعمرية أنامهتم بالهندسة المغمارية أن متين بمنوت أنا, مهتم أنا مهتم بالفن أنامهتم بالفن؟ غ أنا بالسم أنامه بالسم.